أكتوبر قلت شحن عصر تحمشتن ميلادي إن شاء الله تا كتاب ناي شخ من باز جميل نعز غننا مالتيو خن قصلا بيدن الله تبارك وتعالى ربنا كل هنا خلاص يا كابتوم كابتم زتكم ويكبرنا بارك سامنتاي تطولنا نيرنا مالتيو بزعبات توحيت توحيد كني أب كندي مكان بارك الله مع أنتي أنت أرناي توحيد زخنة شركي مالك بزعبه شركي كنزارب الشيخ من بعده تايلو وأقسام الشرك ثلاثة شركي أب كن يخف لاي لو زين حزن شرك أكبر عبي شرك كله وشرك أصغر نيش تايل شرك كله وشرك خفي شرك غينه دمانتها مالاتيو حبو خفينو زين سلسة زيادة لكن كد منها بزين سلسة زيادة المؤتاونة حدث امتاها خبير يخيل نبع لاتها شرك خمتاها انتاها ترقومة كابا ما انت بفرحة, بفرحة شرك ماله هو دعوة غير الله شيء من خصائص الله دعوة غير الله مع الله في شيء من خصائص الله بس رب سبحانه وتعالى كتصوّع نزقونه مخلوق مالتي مخاني أبتنا يا رب سبحانه وتعالى زملك تطرح زعيب هذا زيان رب سبحانه وتعالى طرحت ملكت مخلوق خلوق إيد يا بقولون على عب العبادة، فبقي مخلوق زي، كربتنا أي ربي، نازم مخلوق زي عند حبيب كايو، شركي أزى، نزلن حد سب حاميمه، شخصنا شغوفا، شخ أي ترى إيلاندي، حاميم إندية تسألين إن ندي ولا، نازش شخص زي، زي درجوه والله. اتناي رب زقبو ادمان الشخصي مغنية رب سبحانه وتعالى انتهى له واذا مريدته فهو ربي زحوي ولاد سانة سبيت مثلا او ولاد سانة سبع او قبر غيره ولاد يا ياشخ فولانه نازب على القبر أو يسويه اولياء والصالحين رب فاتي واميو نحن هذا ما رب السلس فاتوام دمانه فاتوام لكن ابتين اي رب تكبارات اي اتوني بقى ولا سينة بل زلا سبيتي ويز سبايز ولا سينة بل زلا ولا من يخبره رب سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فاربنا وأنت خير الوارثين نبي الله زكريا بيناي تقدفني أنت ربي ولادها دهبني له رب سبحانه وتعالى خلاته قبل الله بتوحيد نربس لزي لمنه نربس من رحم لمنه نمخلوق من أي لمنه بشارة متيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سمية نعوزنا السرشم قد مح جاء وسنان ربي بوغلت ابشرو قداماي نجر انانو بشرو بغلام جزاني توحيد شوفو بالله توحز لزحاز اولاد مزك ربي نجي لهم ربي تعلمن كايق اكن قال لي تبشاره غني قال احدنا زي كونس قال لي دماني شومو بعلنا نصالو لنا شومد ما يحيى بها رب سبحانه وتعالى ربي بعلوت له يحيى اسمه يحيى له سبحانه أبو يكون أنا أوصي زكريا نبي الله زكريا يكون أوصي الله شيء هذا جزاء الموحد رب أن نحرحزك أنت يزيق لك والله رب حد السلام أن نحرحزه وتوحيده أن نحرحزه أنت يزيق لك أبا الدنيا الأخيران هو الكسبة أتبشر كذوالدق ذواللغاني أبا الدنيا هلخ أبا أخيران ما والعياذ بالله جهنم سبه الله ورب سنمه بزمع التخوصي زيبها للم طيب حدا سبحا ممن خمزة أقدم التي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مريدته فهو يشفيني تحمي مخا ربي كم أول أبشقر أن يحروا جغوا رب سبحانه وتعالى أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف عنه زي من رب سبحانه وتعالى حتى كفار قريش أبقى زي شقركوا كله كلهم رب ترحلوا منهم يا رب سبحان الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش مخلصين لأودهم نربي يا الله في المعبل تمثيوا كفار قريش بكلهم أصنام يرسعوا نتم كلهم زي أمنوا لهم يرسعوا فلما نجاهم إلى البر بغا تقبيلون قوي، أدحينهم كم سبع هذي؟ إذا هم يشركون، أبداً بحر مسورة جوجن، كابتاب بحر مسورة سوجن، نبتاع شركينه اللذين، فأوائل حتى شرك نيروم، لكن أبجيزى معبل أب بحرن دع ارتاسقيلهم معبل تمازيو يا الله ترحمني رب فتوحين شاعات مز اخلاص عمزق زيناقل سبحان الله معبل ماتيو كم معبل وكبحري واريدهم كلها نساء شركيا بقاشق رزق انتتالكا ربي ونمخلو قاية تتصوير زيها تباسد الله شرك قاب شركا مرحفا لأنها قمتلكم زبالو مالتيو يا ابني لا تشرك بالله انتا وديل وننشتا قول عوض نشتاين يرفع ابتوعد كعبية مصبلة شوفوا التربية كمي قيروا يخصكون سول إنه وده مايجي وربي الله يا بنيا اول نصيحة ذهبوا وصية ذهبوا قداميجي يا بنيا لا تشرك بالله شرك خي تقبّر نبنتاع إن الشرك لظلم عظيم عب عمت يز الشرك ذي كاب شرك رحّق شرك خي تقبّر اللهم سلّزي زي شرك ذي ربيت تن اقسام كم زائد دي ماقد توصل لكم سنة حكوم سنستيع شرك الأكبر وشرك الأصغر وشرك خفي فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه إذن الشرك الأكبر كبس المنى يوسأكي. والعياذ بالله كبس المنى غني. أول تسرحك فريسي تحاسي بسرحك تقبلنات يقولون رب سبحانه وتعالى كبس المنى والخلود في النار لمن مات عليه أبشر كزموته خالد مخلد في النار يخوله كما قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهلوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حتى أنبياء والصالحين شرك تنزق وبروني رمزي سورة حمست دمس سيلو سورة الأنعام قصري سمانان شمونتان آية وأبكال دماء رب سبحانه وتعالى أبكال آية تايلو وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولئيك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سرد التوبة آية قصري على سر شواعته زم زياتهم سي مساجد معسك عمروان كينوم مخناتهن مساجد مخائاتو ات الكفر يحزم مزلاه ويخل كلامه ات الشرك يخل كلامه على الكفر يحزم مزلاه وهم ش شا... انت ما تشاهدين على انفسهم إيش بالكفر أي مقرن نبعلم نعترفه إذا كفرزينا هنا أكايداي نمخلوق كنصوعنا نتونق برخيدنا خمان كنصوعهم إنا إن دابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدفوا إن دابلوا أمكم إذي آتهم سخمي قيروا من مساعدتك الأم سبحانه وتعالى إذي خمقون أولئك حبطت أعمالهم صرحهم فريسي وفي النار هم خالدون بذر الدمى اب جهنم قوم يوم بزمعت الزي وصلما ترب سلمنا وأن من مات عليه فلن يغفر فلن يغفر له والجنة حرام عليه ابذ شرك الزي زوتد ربي أول أيغفر له كلا اي نذكرك جنة حرام هناك واخيرا قلت دار الزلوا إما جنة أو نار رب ختم سب جنة يقولون الله يجعلنا من أهل الأعلى العلا بمنه ورحمته فبقى رب سبحانه وتعالى انتهى لقاء الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الناحرك قال له رب سبحانه وتعالى انتهى له لا يغفر ربي أي محركان أي محركان يخلع عزبك والعياذ بالله زي زي تفرح عنه كيف شرك نرحق حدراء كل هنا البوتات عديتات أحواءات أحاد كلها هنا كاب شركي حدران نرحق بالمالج إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالزدلين لجن زنبتات نشرك قد يفك زللا ويتحت الشرك زللا جن ربي غفور نشرك قد يفك المالج ما بغفور سلزقان نزدلين لي محرم تا شرك جن أبدنا أي محراني ربي سبحانه وتعالى سورة النساء آية آية 4 شمتا وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله شركز قبره بس ربي مشاعر اختزام مخلوق نحر تصويعه فقد حرم الله عليه الجنة رب سبحانه وتعالى جنة حرام قبره حرام قبره لن السبزين خياته ومالته جنان لحل تحريم أبي أخي أتو يا شباب ها شباب نار والعياذ بالله ومأواه النار يلو ربنا سبحانه وتعالى نار كأتو بطؤو مأواه بطؤو مالاتو نار وما للظالمين من أنصار أي من منقذ جن حنوم يلا نزوم ظالمين أبشركي زود زلو سبحان وقو أبتيه جهنم وسأتو والعياذ بالله أويات راح يزلو مالتي. بخياتن أوياتن يا مالك الدبلو نتي خازن جهنم قصروا هو أن زملائك مالتي مالك يا مالك اللي يقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك مالت يموتنا عنسب عزيمه يموتنا زياي من نوا والعياذ بالله ازخاب كوني يا شباب ناب ربنا مالس حدارة زاي زيا بسورة مائدة الرقبة قصري سبعا كلتة وأنواعه كبتي عيناتنا تُدمني دعاء الأموات نعم واتكن صواع أول مقدم زمويت زول لسب بالعكس كاباناتو عدل مش نوع زي كقولون أجر رب سبحانه ناي رب سبحانه وتعالى نزي مي تزي قبض كابزمي تزخم يكوننا كم ذهبنا ولاتسي إنا تحرق اي تخيل اندي حيما نزل لكو ترميسا نزل لكو تحرق انما ما يسيئنا دركاتنا تحرق انما ابشقر وديغا تحرق ما اني الداخين دي قنزب سيئنا لابل كان موتات مخادز الشركين كل زيز بكاء رب يطرح مغلوك بكائك الان والاصنام بامنة طريقة ازود كذر حق قال لنا لكن تا شركي حانتيا نملايكات تقزي نأنبياء نا زي تقزي نأولياء نا والصالحين دي تقزي خاليشة نخدمان نأجنان دي حر تقزيو أعطم نملايكاء نأنبياء نا نصالحين تقزيوكم دي حنز بها لليلة شركي شركي أقول لليلة صنقل نأجنان نا سلي تقزيوكم والعياذ بالله بزوصون حزبها لليلة نجنن النملاء كان تجاذب كأول لا شرك يا أب من رب سبحانه وتعالى نزخون المخلوق أيتها هاب الليل إبركازلو رب سبحانه وتعالى ثناتين مخلوق أيتها هاب الليل نعات راح لمن الني. وقال ربكم ادعوني استجب لكم سلزم رب سبحانه وتعالى تراك نلمنا لنا والاستغاثر بهم بزموا تعذب ماني رجوني خنبل شكر توجق لنا والنذر لهم كمون م بساعة ختاتوا. قال يا رب زفتوكم شخنا. اي حامي مندي؟ أنت ده حاويسي بسمكم وبأخم دحر حاوي. شح شحذي شقرا؟ أربعة ايش أربعة تزمه حورة نعهكم تخلونكم. طيب زاه شحش قرة أربعة تزمه حورة. تيا تخلون زلا؟ ها؟ بقيع. هطال بقيع مالت. كيف كاب قبري محرات زيد شركي والذبح لهم له نعاتكم نحرد على تاودي وراحو ودي منين الكات حردال لقب نتو قبري اذا حردازولو ابو بسم الله اندي مزولو ما بسم الله على بخا بسم الله ربي ترح. قبر سلا نزا قبري أزي شركي ولا هذا بالله ونحو ذلك نزز ما ساسلون بزحلو مالت سلزي نربط من الكات نربط رحنا هبو نما خلوق أبتينا يربط سبحانه وتعالى تكبرت تينايو أزياء شركيا سلزي كاب شركي ربي ربيت حنا ننابلكو أبزياء الطوب المعلتيو بزياء درسي عصو وسيني لكم سلسي معكموني جزاكم الله خيرك قبلكم